وَيَسْعْجلِونَكَ بِالسَِّّئةِ قَض الحَسَنَةِ وَقَدْ خَالَت مِن قَضْلِهِمُ لِمَثُولات وَإَِّ رَبَّّكَ لَذ مَغوفَِاتِ لَّاسِ عَظُ الْ المِهِب وَإَِّ رَبَّكَ لَ شَديد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 وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاب سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن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 وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ اسْتِقَامًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال